صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام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 لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ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 ت واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومذرين وأنزل وأنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مسدتهم الباساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك, أولئك يرجون رحمة الله يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلْنَاسِ وَإِثْمُهُمَا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْو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 ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولائك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله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 والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم